بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه الله على آله وصحبه بعد قال الإيمان المراد رحمه الله تعالى لا تأ هذا الحرف السابع والعشرون من أحرف المعاني الثلاثية قال حرف اليفين اصله لا ثم زيت عليه التاء كما زيت في ثمة وربت وأيضا تضيف الرابعة ما هي لعل تا هي اربع حروف اربع احرف زاد عليها تاء التانيث لتانيث لفظها وللمبالغه في معناها وللمبالغه والتاكيد في معناها ثلاثه لماذا زاد عليها التاء تاكيد النفي وربت لماذا زاد عليها التاء لتاكيد التقليل تاكيد التكثير حسب المعنى الذي هي فيه وثمه لماذا زادوا عليها التاء لتاكيد التراخي ولعله لماذا زادوا عليها التاء لتاكيد الترقي او لتاكيد التوقع او لتاكيد الاشهاق حسب ما هي فيه حسب ما هي فيه قال هذا مذهب الجمهور وقيل هي مركبه من لا والتاء فلو سميت بها حكيت لو سميت بها حكيت يعني يعني جعلتها محكيه قال وقال ابن ابي الربيع لا تا ليس فقلبت ياؤها الفا وأبجل السينها تاء كراهتا ان تلتبس بحرف التمني ويقويه قول سيبويه ان اسمها ان اسمها مظهر فيها ان اسمها مظهر فيها ولا يضمر الا في الافعال وذهب ابن الطراوه قال حاشي واحد قال في الكتاب قال الله صحة تضمر فيها وتضمر فيها قال وذهب ابن الطروى إلى أن التام متصله بالحين الذي بعدها لا بها وهو مذهب بيعبيل قال ولم نقل في كلام العرب لا ت وذكر أن التام الإمام متصل ب بحين كتبت ولا ت ولا تحين مناصق قال اما أما قوله أبي عبيد أن الثعل خلى على حين فلا أقبله واستشهده بأن الثعل تزق بحين في, في الامام لا متشبث به قال فكما وقعت في المصاح أشياء خارج عن قياس الخط أي الخط الاستلاحي وإنما المصحف له ماذا له خط خاص لا يقص عليه قلت وقد ورد دخول الثعل أحيان في قول ابن عمر اذهب بها تلان الى اصحابك قال وقل وقول, وقول, وقول الشاعر تولى قبل قبل يوم قال نولي قبل يوم بين ب بين جمانه نول نولي قبل يومي بين جمانة وصلين كما زعمت لا تلانا تلانا يعني الآن قال ذكرهما ذا قال قال الجمل بثينة وقيل ومقل في دين سر الصناعه الصناعة والإنصاف والمزرة تألفش القرآن واللسان نولي قبل يومي بنيني نولي قبل يوم بين جمانا نولي قبل يوم بين جمانا نولي قبل يوم بين جمانا وصلينا كما زعمت ثلاثه صلينا هذا امر الوصف قال وقوله نولي نولي قبل يوم بين جمانا نولي معناه نيلي وتلانا يعني معنا في, في الوقت الحاضر فهل وقال الاخر العاطفون, العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمانا أين المطعمون ما معنى زمانا أين المطعمون أي زمانا مقول فيه أين المطعمون زمان مقول فيه أين المطعمون ان يهمل المحل وهذا وذهب بعض النحويين إلى أن التاء في تلانا بدل من ألف الله صلى الله عليه وسلم صحب أول بعضهم تحين نولي قبل يوم بين قمانة وصلين كما زعمت تلانا نولي و يعوز النسخ الذي من الجنة الثاني عدم تناسق الخط. والله المستعان. لذلك بعض الآيات يعسر نطقها في بداية الأمر. قال حتى ترددها فتستخلك كماعنها. قال وزعم بعض النحويين أن التافي تلانا بدلا من ألف الوصل. الله صح. او زعم صح يصح اولا بعضهم تحين على انه اراد لا تحين فحذف لا وابقى التاء داله داله عليها وقيل اراد العاطهونه العاطفون العاطفونه, العاطفونة. العاطفونة. بهذا التانيث وهذا بعيد جدا وقول ابي عبيد ولم نجد في كلام العرب لا تا معارضا معارض بنقل الخليل السيبي وغيرهم الى امه واختلف النحو في لا تفقير العمل لها ونقلها نخر سماء ينتصب بعدها عنده منصوب بفعل منصوب بفعل مضمر تقديره ولا اراه حين مناص ونقل صاحب البسيط على استيرافه انه قال في ولاة حين مناصن وهو على الفعل أي ولاة أراه حين مناصن وقيل تعمل عمل إلنا وهو مذهب الأقصش وهي عنده لا النافير الجنس زيدت عليها تاء وحين مناصن اسمها والخبر محدوث أي لهم ونحمه وقال سيبو إنه فقط تعمل عمل إلها وهي على هذا لا المسبهة ليس زينة عليها التاء وهذا هو الراجح أن لا تتعمل عمل ليس هذا هو الراجح وهذا قول المحققين قال ولم يسمع القمع بين اسمها وخبرها إذا ذكر احدهما محدف الآخر لماذا؟ لأن لفظ خبرها ولفظ اسمها واحد لأنها أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين يعني اسمها وخبرها بلفظ واحد إذن لابد من حذف أحدهما قال قالك قوله تعالى ولا تحين مناص والتقدير ليس الحين حين مناص وقد يحذب خبرها ويبقى ليس قراءة بعضهم ولا تحين مناص بالرفع والتقدير ولا تحين مناص حين لهم وعلى قول الاخفش المرفوع بعدها مبتدا وخبره محذوف على قول الأخفش المرفوع خبره محذوف. قال واذا وقعت لا قبل قبلها قبلها انى في يا شاعر احنت نوار ولا تهنى حنتي وبدل الذي كانت نوار اجننتي ففيها خلاف ذهب الفارسي إلى أنها مهملة لا اسم لها ولا خبر قال وهنا في موضع نسعى الضرفية لغة في هنا لغة في هنا في هنا قال وحنث مع أن مع أن مقدرة قبله في موضع رحم بالابتداء والتقدير ولا هناك حنين قال وقيل هن اسم لا تا وحنث خبرها على تقدير مضاف اي ليس ذلك النقط حين حنين وهو اختيار ابن عصور وشيخه أبي علي الشلوبين ورده ابن مالك بأن هن من الظروف التي لا تصرف يعني ما ما لا تصرف لازمنا الضرفية فلا تخرج على الضرفية إلا بأن تقر بمن أو إلى إذا هي ماذا فيها شبه ماذا شبه الضرفية أو الضرفية القاملة عمل الجمود الضرفية قاملة ؟ظرف قامل قال فإذا قرئا ولا تحين مناصم بضم التاء بضم التاء بفتح التائي وضمها وكسرها أما فتحها على حذف الخبر على حذف الاسم ورفعها على حذف الخبر وكسرها هذا ما سنعرفه قال والفتح والمشهور ولق عليها بالتائي عند الشيبويه والفراء وابن كيشان الزقي وبهقراء أكثر القراء وبالها عند الكسائي والمبرج بها قراء الكسائي وقرأ حين بالرفع والنصب والقر فالنصب والرفع تقدم توجيههما النصب على حذف الاسم والرفع على حذف الخبر والقر قال وأما القر فأكلمهما حكى الفراء أن من العرب من يخفض بلاته أن من العرب من يخفض أيش بلاته قال وأنشده وأنشد طلبوا صلحنا ولا تأوان فأقبنا ليس حين بقائي وقال الزمق شريف أن قلت ما وجه الكسر فيه أوان قلت مشبه بإذ في قوله وأنت إذ صحيح في أنه, في أنه زمان قطع منه المضاف اليه وعوض التنوين لأن الأصل ولا تأوان صلح فإن قلت فما تقول ولا فما تقول في حين مناص والمضاف إليه قائم قلت نزل قطع المضاف إليه من مناص لأن أصله حينئذ مناصهم منزلت قطعة من حين لانتحاد المضاف والمضاف إليه وقعد تنوينه وقعد تنوينه وقعد تنوينه عوضا من الضمير المحذوف ثم بني الحين لكونه مضافا الى رجل متمكن انتهى قال وما ذكره في إلاتة اوان هو تخريق بعد في بعد جدا فيه بعد قال وفيه بعد وما ذكره في حين مناصل أبعد. وخرج الشهاب أحيانا هذه القراءة البيت على إضمار من هذا هو الصواب الذي لا للعنه قال ولا قال على إضمار من أي لا ت من حين ولا ت من أوان وخرج الأخفش ولا ت اوان على إضمار حين أي ولا ت حين أوان في هذا فحين ما أبقى أوان على قلبه والله أعلم لكن حذف الاسم قليل في العربية بينما حذف حرف الجر له نظائر حذف حرف الجر له نظائر ولا تأوان لا لا أبعثها ان الله الرحمن